وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا أصابعهم في آذَانِهِمْ واستغشوا ثيابهم وأصرّوا وأصرّوا واستكبروا استكبرا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني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 ويمدّكُم بأموالٍ وبنينَ ويجعل لكم ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً ما لكم, ما لكم لا ترجون لله وقاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً أَلَمْ تَرَوُ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فيجاجا قال نوح الرّب إنهم عصوني واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثٌ